اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون اولئك المقربون في وقليل من الآخرين على سرر موطونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء سلام وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود فاكهة كثيرة لا مقطوعة اصحاب الشمال ما أصحاق الشمال في سموه وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا صرا Keanu Erbu أكلون من شجر من زقوم منها زقوم، فما ليون منها البضون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نظرهم يوم الدين، لحن خلقناكم فلو تصدقون. في قرآن صوت في آفاق الحياة